بسم الله الرحمن الرحيم بروا أباءكم. برّو آباءكم تبركم أبناءكم, أبناءكم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا اسمع ماذا يصنع البر بأهله له والدة هو بار بها لو أقسم على الله لأبر لا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أقسم بالله العظيم بعد وفاة الأم وهداية الابن العاق يتمنى هذا الابن أن تخرج أمه رأسها من قبرها ليقبلها ويقول لها أماه سامحيني أماه سامحيني, سامحيني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أم أمك التي لا يلد لها طعام ولا يحن لها مقام حتى ترى كم الأسمع والبصر كم سهرت لتنام كم جاعت لتشبع وكم شقت لتسعدان أسألك بالله من, من ذا الذي يسد الفراغ الذي تركته أمك من وهي التي كانت لا ترى الحياة إلا من خلاله والسعادة إلا بوجوده بل جعلت أكبر همومها أن تحملك في بطنها وتحطنك في حجرها وترطبك بنظراتها وترويك من صدرها أمك حملته أم امهُ وهنا على وهن وفي في عامن اللهم ما عرف قدرها الا الله حين جعل الجنة تحت اقدامها الأم. وجعل النظر إلى وجهها عباده وربط حقه بحقها وشكره بشكرها نشكر لي ولي والديك الي المصير. كيف. كيف لو فقدت امك او فقدت اباك كيف, كيف يحتمل الانسان فراق التي تلقته نطفة لا ترى وتكون عظمه من دمها ونبت لحمه من حلو لبنها وأي شيء في حياتنا أعظم من أمهاتنا لا شيء فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها كيف لا أبكي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 Aحدهما أوكلاهما, ثم لم يدخل الجنة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما, فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما والله إننا لنعجب من من يظهرون على وسائل الإعلام يتحدثون عن علم الاجتماع وتركيب الأسرة وتنظيم العلاقات بين أفرادها وعلى الجانب الآخر ترقد أمهاتهم في دور العجزة والمسنين رماها تركها نساها ولا تزال خائفة عليهم أقول. لا أصدق ما أنهم فعلوا هذا بك فلما اجتمع أهل القرية سأله الرجل أمام الناس عن أمه قال إنها ماتت قبل سنتين وهي على قيد الحياة, الحياة. ثم أتى بها أمام الناس وقال هذه أمك يا قلان بصعق الابن العاف أمام الحضور ولم يستطع الكلام أي عقل, أي عقل بسم هذا أخذ جزاها بعد طول عناها أي. أين القلوب أي. أين المشاعر أي. أين الإحساس أين الجزاء الاحسان قسما قسما بمن قرن عبادته بالاحسان اليك لا يدفعن الثمن ولو بعد حين حي. حي. والجزاء من جنس العمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كيف إذا كان المظلوم امنا او ابا انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم لكم محاضرة للشيخ خالد الراشد كنت أسمى خالد واليوم يقال لي الشيخ خالد وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك بعنوان أمي, أمي أول كلمة نطقناها وأحلى كلمة رددناها لكن اسمحوا لي قبل أن أنطلق أنا وإياكم أن أقدم كلمات شكر وعرفان إلى أمي كلمات عرفان إلى أمي التي أدين لها بالفضل بعد الله تبارك وتعالى فمهما قلت ومهما عملت فلن أوفيك أجرك يا أمي لن أنسى صدرك الحنون ولن أنسى سهر الليالي وتعب الأيام لن أنسى حين كنا نجتمع على مائدة الطعام وتقدمين وتؤثرين على نفسك بما لذ وطاب حتى بعد أن كبرنا كنت تضعين اللقيمات في أفواهنا كم أتعبتك أماه حين كنت أتأخر في السهر فينام أهل البيت وتبقين أنت ساهرة في الانتظار كنت تخافين علينا من البحر يوم أن كنا نسكن قريبا منه أذكر مرة أنك ضربتيني ضربا مبرحا لأني اقتربت من البحر وخطت في شواطه كنت صغيرا لم أعرف السبب لما كبرت عرفت لقد كان خوفك علي هو الدافع لن أنسى أني حين كبرت وسافرت للدراسة أنك أنت كنت التي تجمعين من هنا وهناك مصاريف دراستي حتى لا أحتاج إلى أحد في غربتي يا الله كم كنت أتعب حين أرجع في الإجازات ويأتي وقت العودة للسفر كم كان قلبي يتقطع حين تقولين لي لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني كم كان قلبي يتقطع حين تقولين لي مودعة لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني كم كنت أبكي حين أسمع هذا الكلام عدت من السفر وكبرتي أنت يا أمي وضعفتي ولقد أعطيتيني وإخوتي أحلى سنين العمر كم دافعتي من أجلنا كم ضحيتي في سبيلنا لقد تحملتي همومنا وسعيتي في حاجاتنا حتى بعد أن أصبحنا كبارا بالأمس كنت أسمى خالد واليوم يقال لي الشيخ فلان وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك والفضل لله ثم لك أماه فيما أنا فيه اليوم فجزاك الله عني خير الجزاء فيا صاحبة الثغر الباسم ويا صاحبة العطاء والقلب الرحيم إليك أيتها الجوهرة الغالية إليك يا صاحبة النبع الصافي للتي مسحت دمعتي وغسلت حذرتي للتي أطعمتني وسقتني بيدها لمن جعلت صدرها مسكنا لي وعينها حارسة لي أهدي إليك هذا اللقاء وأقول جزاك الله عني خير الجزاء اللهم احفظ أمي بحفظك أطل عمرها رحسن عملها وقت بالصالحات أعمالها أماه لو كان عمرك بيدي لزدته ولو كان فيه فنائي أماه لو كان أمري بيدي لرفعتك لعنان السماء والله لن يوفيك حقك إلا الله والله لن يوفيك حقك إلا الله جل في علاه أما أخبار وعناصر هذا اللقاء بعد هذه المقدمة فأخبار وعناصر ستة أولها الأم وما أدراك ما الأم ثانيها احذر دعوة المظلوم ثالثها لا أصدق أنهم فعلوا هذا بكي رابعها لماذا يبكي هذا خامسها حقيقة لا خيال وآخرها هذا هو ديننا فمع أول العناصر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 كما رأى يقول لقد سمعت كلاما كثيرا وأحاديث متنوعة عن عظيم فضل الأم وكنت كغيري أسمع ما أسمع فلا يكاد يتجاوز ما أسمع صوان أذني قد تهزني عبارة جميلة قد أحرك رأسي إعجابا بأبيات جميلة ثم لا شيء في دنيا الواقع لكن الله أراد بي خيرا إذ وجدت نفسي أتابع مراحل حمل زوجتي خطوة خطوة وحين دخلت المسكينة في شهرها التاسع وتجاوزته بقليل تخيلت نفسي أنا ذلك المتكور في هذا البطن المنتفق وأنا أرى وأراقب بدأت أستشعر بعضا من تلك المعاني التي سمعتها طويلا وكثيرا عن عظيم فضل الأم لقد رأيت ثم رأيت أمرا هائلا يدير الرأس ويرقق القلب ويدمي العين ومن ثم أخذت أقتنع تماما أن هذه المرأة الجليلة الأم لم ينصفها الناس ولن ينصفوها أبدا مهما زخرفوا الأقوال ورققوا العبارات ومططوا الكلام والله لن يكافئها على الحقيقة إلا الله وحده ولذلك قالوا أجر الوالدين على الله يقول مواصلا كلامه ليت المعاني تسعفني لأقرب الحقيقة لقد تتبعتها ليالي وأيام خلال أواخر شهرها التاسع بل في ساعات الليل والنهار فماذا رأيت رحمك يا الله ثم رحمك أو يستطيع الإنسان أن يتحمل كل تلك المعاناة والآلام لقد رأيتها تتحمل كل ذلك بفرح وسعادة وحبور مرات ومرات رأيتها وسمعتها وهي لا تدري وهي تطلق صرخة متوجعة فأحس بحرارة ألمها قد انتقل إلى قلبي مباشرة فأجالد نفسي حتى لا تفضحني عيناي ثم أفاجأ بها بعد لحظة وقد أخذت تتبسم متناسية تلك الآلام وهي تشير إلى بطنها وتقول كم أحبك يا صغيري وكم أنا مشتاقة لرؤياك سبحان من صبرها على آلامها المتصلة مع الأنفاس أراها إذا تحركت ألمت وإذا جلست أنت وإذا اضجعت صرخت وإذا مشت تعبت وإذا حاولت النوم لتهجع قليلا تعذبت فهي لا تستطيع أن تتقلب في خراشها على راحتها كما كانت قبل هذا الحمل الثقيل الحبيب ومع هذا كله فهي زالت مطالبة في الغالب بالاهتمام بالبيت وشؤونه الداخلية ومتابعة الصغار ونظافتهم وإطعامهم وغسلهم ونومهم وما إلى ذلك مما هو وحده كفيل بهد جبل من الجبال وتفتيت ثقرة الراسية وإحراق البقية الباقيه من الأعصاب المكدودة ومع هذا كله تراها تقول للصبر مبتسمة خذ مني دروسا يا صبر خذ مني دروسا يا صبر جرب نفسك لتكون أما هل يستطيع رجل واحد أن يتحمل البقاء مع طفل في الثانية أو الثالثة من عمره لساعات قبل أن يدعو على نفسه بالويل والثبور وعظائم الأمور إنها والله وحدها الأم التي تتحمل ذلك راضية متبسمة تأمل معي هذا المنظر وقل ما أجمل منظرها وهي جالسة قد التف حولها صغارها أشبه بفراخ الطير تفتح مناقيرها لتلقمها أمها شيئا من الطعام تشجع ذاك ليأكل وتداعب الثاني وهي تطعمه وتسقي الآخر بعد محاولات وتضحك مع أصغرهم ليقبل على وجبته كل ذلك وهي تجلس بينهم جلسة غير طبيعية يكاد كل مفصل منها يئن على حده يشتكي ويتوجع وهي مع ذلك لا تزال تبتسم وتشجع وتسقي وتطعم ثم فجأة تطلق صرقة خافتة فلقد تلقت من جنينها لكمة محكمة تحت الحزام فتسارع لتغيير جلستها وما إن تستوي عظامها حتى تعاود الابتسام كأن شيئا ما كان ومن جديد يسدد الجنين لكمة أخرى محكمة كأنما يقول لها أنا هنا أمه تفرح بلكمه ورفته وهو لا يدعها تستريح لحظة فإذا هدى عن الحركة خافت وقلقت فإذا تحرك فرحت واستبشرت يا الله ألوان متعددة من العذاب الذي أظن أنه لو صب على رجل مفتول العضلات لصه حتى يسمعه الجار الأربعون أما هي تصابرة محتسبة بضحكة مبتسمة فرحمة الله لها ورحمة الله عليها ورحمة الله معها يقول مواصلا كلامه رأيتها مرات تنظر لي نظرات تحمل الكثير من معاني الألم دون أن تتحرك شفتاها ثم بعدها بلحظات إذا بها تبتسم ضاحكة ويفيض لسانها بأعذب الحديث عن الضيف الجديد عجيب أمرك أيتها الأم هل تظنون أن الآلام والمعاناة بالحمل تنتهي لا اسمع واسمعي والنقل ما أعظمك أمه فإذا حل بها الشهر التاسع وأزفت ساعة خروج الجنين إلى الدنيا حلت الطامة فلا هو براغب في البقاء في الأحشاء ولا هو براغب في الخروج إلى دار الفناء وهنا الشدة التي لا تطاق والمأزق الذي لا يسهل والعقبة التي لا تذلل ثم لا يخرج في أكثر الأحيان إلا قصرا وإرغاما فيمزق اللحم أو يبقر البطن أو تسلط عليه آلة الضغط والطبيبة تقطع لحم أمه والقابلة تجهد في سحبه ثم يتسابق وروحها في الخروج وكثيرا ما تسبق الروح فتموت الأم ويحيا هو وإذا كان لها فسحة في الأجل أفاقت من بعد هذه المعركة اللاهبة حتى إذا ما إلى جانبها ثبثمت وقالت فداك روحي يا الله ما هذا الحنان وما هذا الإيثار تقاسي ما تقاسي ثم تتمنى أن تموت ويحيى هو أماه لو النجمات تسكب نورها أماه شلالا وكل حناجر الأطيار لو غنتك موالا لو الأنسام طافت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 على راحتي كم سهرتي ليال قلبك عند الرحيل فدومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي طويل ولحنا شجيا على كل فاه فمن عن الحقي منا يمين أغلب القصص التي سأذكرها تدور حول عقوق الأولاد ولم أكثر من قصص البر لأن البر واجب واجب على الأبناء وليس للأبناء فضل في ذلك ولا منه ولأنه حق عليهم فمن فعله فقد أدى واجبا ولكن من عق والديه هو الذي يجب أن نحاسبه ونقول له قف قف فإن طريقك هذا يؤدي إلى النار وبئس المصير وإلى أول العناصر والأخبار احذر دعوة المظلوم احذر دعوة المظلوم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 ليعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده برا وخيرا حدث أحد الثقات قائلا جلست مع شيخ معروف فأخبرني هذا الخبر يقول الشيخ جاءني رجل وهو يلعن أمه جاءني رجل وهو يلعن أمه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 كيف إذا كان المظلوم أماً أو أباً؟ اتق الله يا زوجة الإبن اتق الله يا زوجة الإبن اتق الله في أم زوجك فأنت عندك أم تريدين أن تبريها وهو مطالب ببر أمه بل حقها أعظم حق عليه بعد حق الله فلولاها ما كان هل أنت التي حملته هل أنت التي ربيته هل أنت التي احتضنته اتق الله يا زوجة الابن فأنت ستكونن أما في يوم ما هب أن الأم أخطأت هل يحق لنا أن نثيأ معاملتها وننسى فضلها أما أمرنا الله ببر الوالدين ولو كان كافرين فقال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا الوالدين وصخط الله من صخط الوالدين اعلمي واعلمي أن كل شيء يعوض في هذه الدنيا. الزوجة لو طلقتها ستتزوج وستجد من هي أفضل منها. وهي كذلك ستتزوج وستجد من هو أفضل منك. والأبناء ستنجب غيرهم والأموال ستجمع مثلها. لكن كيف لو فقدت أمك أو فقدت أباك؟ لكن كيف لو فقدت أمك أو فقدت أباك؟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 الحقيقة أننا بحاجة ماسة لإعادة النظر في علاقاتنا مع أمهاتنا أما تدرون أن في الإحسان للوالدين متعة في الدنيا وسعادة في الآخرة والله إننا لنعجب من من يظهرون على وسائل الإعلام يتحدثون عن علم الاجتماع وتركيب الأسرة وتنظيم العلاقات بين أفرادها وعلى الجانب الآخر وعلى الجانب الآخر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 إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهر مضية لها فهل أديت حقها قال لا لأنها كانت تصنع بكذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنعه وتتمنى فراقها قلت أنا أين حنانك من حنانها اسمع اسمعي، اسمعوا معي، اسمعوا معي هذه الصورة التي تبين حنان الأم وشفقتها ما أروعها من صورة. تقول عائشة رضي الله عنها جاءتني مذكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها عائشة ثلاث تمرات فأعطت الأم كل واحدة منهما تمرة. ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما تقول عائشة فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. إن الله قد أوجب لها الجنة إن الله قد أوجب لها الجنة أو اعتقدها من النار فأبشر أمة فأبشر أمة لا يضيع السهر والتعب العنصر الآخر لا أصدق لا أصدق أنهم فعلوا بك هذا يا أمة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 ويعفو عن ما أرحمك أمه رغم ما صنع وفعل لازلتي تدعين له بالعفو والمغفرة لا أصدق أمه أنهم فعلوا هذا بك ولكن قسما بمن قرن عبادته بالإحسان إليك قسما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 رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علم الله شيئا أدنى من الأب لنهى عنه فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة وليعمل البار ما شاء أن يعمل فليدخل النار رواه ابن حبان في صحيحه العنصر الآخر لماذا يبكي هذا يقول أحدهم زرت أخلي في الله فقال لي إن والدة جارنا قد ماتت وسيصلى عليها اليوم في الجامع الكبير فهل ترغب بالذهاب معي فقلت نعم وهل يكره الإنسان فعل الخير يقول صلينا على الجنازة ثم تبعناها إلى المقبرة هناك عند القبر كان رجل يبكي بكاء شديدا قلت من هذا قال صاحبي هذا ابنها قلت ألي هذه الدرجة كان يحبها وبارا بها؟ قلت ألي هذه الدرجة كان يحبها وبارا بها؟ قال صاحبي لا بل هي دموع الندم بل هي دموع الندم لقد ماتت ولم يرها منذ ثلاث سنوات لقد لبثت في المستشفى عشرين يوما وكانت تطلب رؤيته ولم يأتي لرؤيتها. ماتت ولسان حالها قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي مثل الحجر هكذا نحن لا نعرف قيمة الشيء حتى نفقده وأي شيء في حياتنا أعظم من أمهاتنا يا الله كيف يحتمل الإنسان فراق أمه التي تلقته نقفة لا ترى وتشكل في أحشائها خلية خلية وتكون عظمه من دمها ونبت لحمه من حلو لبنها أمك التي لا يلد لها طعام ولا يحنو لها مقام حتى تراكم الاستمع والبصر كم آثرتك على نفسها مع الخصاصة كم سهرت لتنام كم جاعت لتشبع وكم شقت لتسعد أنت أسألك بالله من ذا الذي يسد الفراغ الذي تركته أمك وفي التي كانت لا ترى الحياة إلا من خلالك والسعادة إلا بوجودك بل جعلت أكبر همومها أن تحملك في بطنها وتحطنك في حجرها وترقبك بنظراتها وترويك من صدرها فأنت لها الأجمل منظرا والأعذب صوتا ويوم عققتها. ردت جفاءك بحبها وغلظتك بشفقتها ونسيانك بسؤالها عنك والله ما عرف قدرها إلا الله حين جعل الجنة تحت أقدامها وجعل النظر إلى وجهها عبادة وربط حقه بحقها وشكره بشكرها قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والده عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة عذفاعة ابن أياسن قال رأيت الحارث العلكي في جنازة أمه يبكي بكاء شديدا فقلت لما كل هذا البكاء؟ قال كيف لا أبكي؟ وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة. كيف لا أبكي؟ وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب. أمه أمه أنين مرتفع يسمعه القاسي والداني. أمه ذكرتك غائبة. فسئمت زماني ومكاني أعياني رسمك في دهني وجها يستجمع أحزاني يا ملك الموت يا ملك الموت أما تدري من بعدك هدت أركاني وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرماني سأبرك أمي فاقتربي فالدمعة تحرق أجفاني أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني أغفبني عندك لي قبرا كي أدخل كفا نسياني عجبا أماه لمن يبدي للأم صنوفا نكراني لو سلبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألحاني ندموا من فرض جهالتهم أبعوا بالباقي الثاني، فالام نعيم يعرفه، فالام نعيم يعرفه، من جلبهم من علماني؟ عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه. فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا فقلنا يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت قال إني استأذنت ربي إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فما رؤي باكيا أكثر من يوم إذ صلوات ربي وسلامه عليه فيا من فقدت أمك فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها وأكثر من دعائك لها ويا من لازالت أمك باقية فالزم قدميها فتم الجنة فسيأتي يوم ولن ترىها فسيأتي يوم ولن تراها العنصر الآخر حقيقة لا خيال في إحدى القرى المجاورة مرضت الأم العجوز فأخذها ابنها إلى المستشفى وتركها هناك وانتقل إلى العمل في المدينة وبعد مدة عاد إلى قريتهم وحين سألوه عن أمه أجابهم أنها ماتت ودفنها أجابهم أنها ماتت ودفنها وهي على قيد الحياة وبعد مدة ذهب أحد سكان تلك القرية إلى مستشفى المدينة لزيارة قريبة له ودخل المستشفى فوجد أم ذلك الشاب بنفس الغرفة التي فيها مريضته فسألها الرجل بتعجب واستغراب أنت أنفل فلان قالت نعم قال من أتى بك إلى هنا ومنذ متى وأنت هنا قالت أحضرني ابني منذ سنتين ولم أره من حينها اسمع ماذا تقول تقول والله إني خائفة عليه والله إني خائفة عليه أن يكون قد أطابه مكروه أو حصل له شر يا الله ما أحلم الأم وما أحنها وما أشفقها رماها تركها نساها ولا تزال خائفة عليه فقام الرجل بالإجراءات اللازمة وأخرجها وذهب بها إلى القرية ثم قام بإعداد وليمة كبيرة ودعا كل أهل القرية وألح على ابنها بالحضور فلما اجتمع أهل القرية ومن بينهم ذلك الابن سأله الرجل أمام الناس عن أمه فقال إنها ماتت قبل سنتين قال إنها ماتت قبل سنتين فقام الرجل وطلب العجوز ثم أتى بها أمام الناس وقال هذه أمك يا فلان وقال للعجوز أهذا ابنك يا أم فلان فصعق الابن العاف أمام الحضور ولم يستطع الكلام صدقوني إنها قصة حقيقية وليست من نسج الخيال لكن أيعقل مثل هذا هذا جزاها بعد طول عناها أيعقل مثل هذا وهل هذا من الدين في شيء لم يكرر القرآن الكريم وصية أبلغ تأثيرا وأقوى عبارة بعد عبادة الله وحده كأمره بالإحسان إلى الوالدين وإترامهما والعطف عليهما اسمعوا معي هذه الآيات قال الله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ثم تأمل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة <تصفيق> واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وقد كان يمر ببعض الأسرى وامرأة تأخذ وليدها فتضمه إلى صدرها فيقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله هي أرحم به من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فالله أرحم بكم من هذه بولدها فالله أرحم بكم من هذه بولدها وما قال هذا صلى الله عليه وسلم إلا ليبين أن الرحمه الإنسانية في أعلى صورها إنما هي عند الأم فقط ولذلك كرر علينا بأبيه وأمي أمك ثم أمك ثم أمك فهل عرفنا قدر أمهاتنا العنصر الآخر والأخير هذه ممرضة أمريكية أرسلت هذا الخبر بعنوان أذهلني بر الوالدين في الإسلام تقول أول مرة سمعت فيها الكلام عن الإسلام كان أثناء متابعتي لبرنامج في التلفزيون فضحكت من المعلومات التي سمعتها بعد عام من سماع كلمة الإسلام استمعت لها مرة أخرى ولكن أين في المستشفى الذي أعمل فيه حيث أتى زوجان وبصحبتهما امرأة كبيرة في السن مريضة جلست الزوجة تنظر أمام المقعد الذي أجلس عليه لمتابعة عملي وكنت ألاحظ عليها علامات القلق وكانت تمسح دموعها من باب الفضول سألتها عن سبب ضيقها وبكائها فأخبرتني أنها أتت من بلد آخر مع زوجها الذي أتى بأمه باحثا لها عن علاج لمرضها كانت المرأة تتحدث معي وهي تبكي وتدعو لوالدة زوجها تدعو لها بالشفاء والعافية فتعجبت لأمرها كثيرا تأتي من بلد بعيد مع زوجها من أجل أن يعالج أمه تذكرت أمي تقول الأمريكية تذكرت أمي وقلت في نفسي أين أمي لم أرها منذ أربعة أشهر وإلى الآن لم أفكر بزيارتها هذه أمي كيف لو كانت أم زوجي لقد أدهشني أمر هذين الزوجين ولا سيما أن حالة الأم صعبة وهي أقرب إلى الموت من الحياة أدهشني أكثر أمر الزوجة وما شأنها وأم زوجها أتتعب نفسها وهي الشابة الجميلة من أجلها لماذا هذا لم يعد يشغل بالي سوى هذا الموضوع تخيلت نفسي لو أني بدل هذه الأم يا للسعادة التي سأشعر بها ويا لحظ هذه العجوز إني أغبطها كثيرا كان الزوجان يجلسان طيلة الوقت معها وكانت مكالمات هاتفية تصلوا إليهما من الخارج يسأل فيها أصحابها عن حال الأم وصحتها دخلت يوما غرفة الانتظار فإذا الزوجة تنتظر فاستغللتها فرصة لأسألها عما أريد حدثتني كثيرا عن حقوق الوالدين في الإسلام وأذهلني ذلك القدر الكبير الذي يرفعهما الإسلام إليه وكيفية التعامل معهما بعد أيام توفيت العجوز فبكى ابنها وزوجته بكاء حارا وكأنهما طفلان صغيران بقيت. أفكر في هذين الزوجين وما علمته عن حقوق الوالدين في الإسلام وأرسلت إلى أحد المراكز الإسلامية أطلب كتبا عن حقوق الوالدين ولما قرأته عشت حلما لا يقضة أتخيل خلالها أني أنا الأم ولي أبناء يحبونني ويسألون عني ويحسنون إلي حتى آخر لحظات عمري ودون مقابل هذا الحلم هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي دون أن أعرف الإسلام لم أعرف منه إلا حقوق الوالدين فالحمد لله تزوجت من رجل أسلم وأنجمت منه أبناء ما برشت أدعو لهم بالهداية والصلاح أنا اليوم أم عبد الملك أنا اليوم أم عبد الملك فادعو لي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 ماذا يسمع البر بأهله اسمعوا ماذا يسمع البر بأصحابه عن أسيد بن عمرو قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه إمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برط فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم اسمع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع إمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بار بها لو أقفم على الله لأبره اسمع ماذا يصنع البر بأهله له له والدة هو بار بها لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فأفعل فاستغفر لي يقول له عمر استغفر لي فاستغفر له رواه مسلم يا الله بره بوالدته بلغ به منزلة لو أنه أقسم على الله لا لأبره أي بر هذا؟ وما أعظم بر الوالدين بروا أباكم تبركم أبناؤكم بروا أباكم تبركم أبناؤكم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا أذكركم يا قبل النهاية أن الذي تبنى هذا اللقاء هو مؤسسة الوقت التي تتبنى مشروعا اسمه مشروع الأم هي التي تبنى هذا اللقاء وقامت بالإعداد له تقيم وقفا للأم في المدينة المنورة حيث تقيم وقفا لصالح الأم تجعلوا للأمي من هذا الوقف نصيب لا يتردد منكم أحد وردوا بعضا من فضل الأمهات بدعم هذا المشروع العظيم والأمهات والأباء ماتوا ستنفعهم الصدقات الجارية فاجعلوا لأنفسكم ولأمهاتكم وأبائكم من هذا نصيبا وما أعظم بر الوالدين اللهم اجزي والدين عنا خير الجزاء يا سميع الدعاء اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم وعفوا عنهم اشرح صدورهم يسر أمورهم اغفر ذنبهم واستر عيبهم ارحم شيبتهم أطل أعمارهم واختم بالصالحات أعمالهم اللهم اجزلوا مهات عنا خير الجزاء يا رب الأرض والسماء اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءات عفوا وصفحا وغفانا اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله والزوجا خيرا من زوجه اللهم اجمعنا ووالدنا في جنات النعيم اللهم وفقنا لبر أمهاتنا ووالدنا يا رب العالمين اللهم ارحمهم. اللهم ارحمهم كبارا كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كبارا كما ربونا صغارا اللهم تجاوز عنهم يا رب العالمين اللهم رحمك بأمهاتنا في العراق اللهم رحمك بأمهاتنا في فلسطين اللهم رحمك بأمهاتنا في أبغانستان اللهم رحمك بأمهاتنا في الشيشان اللهم ارحم دموعهم اللهم كلهم عونا وظهيرا ومعيدا ونصيرا اجبر كسر قلوبهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام مجمع الحياة بلازا رقم الهاتف 03-817-6810 فاكس 817-7860 الرعاة المشاركون موقع لها أولاين موقع عربي يخاطب المرأة باللغة العربية ويعنى بنشر الوعي في الجوانب الشرعية والتربوية والاجتماعية والفكرية والثقافية وهو في هذا كله يبني خطابه على أسس شرعية متينة يراعي فيها الدليل الشرعي وحاجات الواقع مقدما ذلك كله في قالب عصري متجدد ومتميز ومحافظ هذا ويسعى الموقع إلى تحقيق أهداف متعددة منها رفع تحصيل المرأة في الجوانب الشرعية والعلمية وتقديم الاستشارات المتنوعة التي تحتاجها المرأة في جميع جوانب حياتها ومساندة المرأة في مهمتها الأساسية وكذلك دعم البرامج الدعوية النسائية وبناء كوادر إعلامية النسائية تتبنى الطرح الإسلامي المعتدل موقع لها أونلاين www.lahaonl.com ine.com الرعاة المشاركون مؤسسة خطوات للحاسب الآلي تدريب برامج خبرة متميزة في تصميم وتركيب الشبكات السلكية واللاسلكية تركيب وتوريد معامل المدارس والمعاهد والأجهزة المكتبية صيانة جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية بأيدي مهندسين متخصصين تصميم البرامج الخاصة تركيب كابلات الألياف الضوئية اكسسوارات وأحبار متنوعة عقود شهرية وسنوية أحدث الكمبيوترات المكتبية والمحمولة وبعروض خاصة حائزون على شهادات تميز من عدة خدمات تقنية متقدمة دقة في الأداء وسرعة بالتنفيذ. نحن نضع المستقبل بين يدينا. مؤسسة خطوات للحاسب الآلي. رقم الهاتف صفر خمسة صفر سبعة خطوات خطوات w الرعاة المشتركون قافلة الداعية قافلة الداعية أياما فيركب أيام في فالشمس قافلة الداعيات بدأت بفكرة انطلقت بثقة وسارت بتوفيق الله ندعوك أخت الكريمة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 أجمل وأرق البطاقات والتي تحمل نفيس الكلمات في مختلف الأبواب والموضوعات صممتها لك أخواتك وللقافلة هنا بصمات تميز في قافلة الداعيات مجموعة ضخمة من المقالات القيمة التي تلامس حاجات الفتاة الروحية والنفسية تتلألأ بينها كلمات لمجموعة من المشايخ والأستاذات الفاضلات وضعي يدك بأيدينا لنحقق معا هدفنا السامي تصحيح مسار الفتاة المسلمة في الشبكة العنكبوتية قافلة الداعيات بإشراف فضيلة الشيخ خالد ابن محمد الراشد حفظه الله أياما في ركاب الغافلة أياما في الرعاة المشاركون مجلة <تصفيق> الأسرة لكل أفراد الأسرة هل فتياتنا بالفعل في مهب الريح يقتلهن الفراغ ويسيطر عليهن اليأس وتذهب برؤوسهن الهواجس من يعطيهن الأمان الثقافي ويملأ لهن الوقت من تضمنه يفعل ذلك وأنت مشغول بكسب العيش مجلة, مجلة الأسرة. الأسرة المطبوعة المؤتمنة في صيانة فراغ الأبناء وملء أوقاتهم بالمفيد فتحت رياح العولمة كل النوافذ بلا استئذان الفضائيات وثقافة الهواتف النقالة والبالتوك وغرف الدردشة تأخذ معظم وقت الأبناء والآباء يشتكون والأمهات أعجز من أن يفعلن شيئا الصحف والمجلات تملأ الأرفف في الأسواق والمكتبات ليتبضع الشباب في صور النساء أجساد عارية وثقافة سطحية تسوق الإغراء والشحن الغريزي والآباء يجأرون بالشكوى ما الوسيلة الإعلامية المأمونة في تربية الأبناء مجلة الأسرة مادة ممتعة بلغة عصرية جذابة حق الزوج والزوجة وحق الأبناء رعايتهم وتحسس احتياجاتهم الخلافات تقع كثيرا وكثيرا ما يقع الطلاق حقوق الأقارب والجيران وحسن التعامل معهم مجلة, مجلة الأسرة, الأسرة تقدم لكم كل ما يفيد في تربية الأبناء وحسن عشرة الزوجين وكيف يجددان الحب بينهما وأفضل الطرق لكسب أقربائك وجيرانك وصفات مضمونة لجمالك أناقتك ورشاقتك في زمن أصبح البلاء يتعاظم من الغذاء مجلة, مجلة الأسرة. الأسرة تقدم لكم تقارير وأجوبة عن صحتكم وغذائكم مجلة أسرة كوادر إعلامية وأطقم مراسلين وشبكة تسويق مدربة أخبار منتقاه بعناية تحقيقات هادفة وجرئة حوارات شيقة تغوص في عمق القضية تقارير تواكب الظواهر الاجتماعية وكل قضايا الأسرة مجلة الأسرة لكل أفراد الأسرة أدخلها بيتك قبل أن تشتري احتياجاتك الأخرى 14 عشر من التميز القام الهواتف الرياض صفر واحد اثنان صفر واحد واحد واحد واحد الدمام صفر ثلاثة ثمانية القصيم صفر ستة, ستة واحد صفر تسعة جدة صفر اثنان سبعة صفر سبعة سبعة سبعة سبعة، الدلم صفر واحد واحد, واحد الخرج صفر واحد صفر صفر مكة المكرمة صفر اثنان خمسة خمسة ثمانية ثلاثة ثمانية سبعة أربعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته